استو ترسو حاذو بالمناكب والقدام الله اكبر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 ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض آ تحبط أعمالكم آ تحبط أعمالكم وأتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله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 وكراه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتنوا فأصلحوا بينهما فَإِنْ نَزَغَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَقِسْطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 وَمَن لَم يَتُب فَأُلَايَكَ هُم الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ وَلَا تَجْسَسُ وَلَا يَغْتَبَعُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أي يحب أحدكم أي يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمو واتقوا الله إن الله تواب الرحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وذكر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 انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون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 بِنِعْمَةِ اللَّهِ يُمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ يُمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا كنا ترابا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 ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمان قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق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 لقد كنت في غفلة لو في غفله من هذا فكشفنا عن غطاءك فكشفنا عن غطاءك فبصر كل يوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القيا في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير معتد مريد. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياهم في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن ولكن كان في ضلال ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعد. ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول الجهنم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا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 وَمَا مَسَّنَا مِلْلُغُوبِ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَرْ السُّجُودَ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 وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا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 فَوَرَبِّ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَاطِقُونَ هَلْ أَتَاكُ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامٌ قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكدون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرته فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت العجوز الناقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون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 والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم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 سلام هي حتى مطلع الفجر الله سمع الله لمن حمده الله.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 و العصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. الله، سمع الله من حمده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 بسم الله لمن حمده الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم خلقنا فسوانا وامتن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وبلغنا رمضان وعافانا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 والأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين الحمد لله كاشف كل ضر وبليه عالم كل سر وخفية نحمده وهو للحمد أهل ونشكره وهو أهل المن والفضل اللهم لك الحمد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 ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ولك الحمد بما رزقتنا لك الحمد بما عافيتنا لك الحمد بما هديتنا لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالأهل والمال، لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت تعذونا وأظهرت أمنا، وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. فلك الحمد على ذلك كله حمدا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد رضا لك الحمد بمحامدك كلها لك الحمد بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم لك الحمد السرمد حمد لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد كما ينبغي لك أن تحمد لك الحمد شكرا لك الحمد فضلا لك الحمد كما نقول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 سبحان الله العظيم سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان من قدر الأمور سبحان من دبر الدهور سبحان من علم هواجس الصدور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 سبحان من لا شريك له ولا إله معه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما كان وعدد ما يكون عدد الحركات والسكون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم العزيز الذي لا يضام القيوم الذي لا ينام الملك القدوس السلام اللهم يا ومن لا تراه في الدنيا العيون ولا تحيط به الذنون يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا من يعلم عدد مثاقين الجبال وعدد مكاين البحار يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في وعره تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبسطت يدك فعطيت فلك الحمد وجوك أكرم الوجوه وجاهك عظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر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 المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا عظيم المن يا كريم الصفح يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا يا خالقنا يا مولانا يا غاية رغبتنا يا غافر الزلات يا واسع العطية يا فارج الكربات يا فاطر الأرض والسماوات يا قريبا من دعاه يا غنيا عن من تناساه يا من لا يشقى من أسعده وأغناه يا أرحم الراحمين يا سرع الحاسبين يا أحكم الحاكمين يا من فتح بابه للطالبين وأظهر غناه للراغبين يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا إلهنا إنك تنزل في الثلث الآخر من الليل فتتوب على التالي i vi وتقبل الذر المستغفرين ولا ترد عطاء السائلين وإنا عبادك الفقراء لا رب لنا سواك فندعو ولا مالك لنا غيرك فنرجو من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله أنت صاحب الكرم والجود ومن الذين توكلوا عليه وأنت الرب المعبود يا من عليه نت يا من عليه يتوكّل المتوكلون وإليه يرجع الخائفون ولواسع كرمه وجزيل اعطائه تبسط الأياد ويسأل السائلون اللهم في هذه الليلة المباركة من هذه العشر المباركة نسألك اللهم أن تنظر إلينا نظرة رحمة نسألك اللهم أن تنظر إلينا نظرة رحمة ترضى بها عنا رضا لا تسخط علينا بداء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة إلى هنا إن بعدتنا فمن يقربنا وينطرتنا فمن يقبلنا إلى هنا إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للمذنبين أمثالنا وإن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فَمَنْ لِلْمُقَصِّرِينَ أَمْثَانُنَا إِنْ طَرَحْنَا بِبَابِكَ وَأَنَخْنَا مَطَايَانَا بِبَابِكَ نَرُجُوكَ وَنَدْعُوكَ فَلَا تَطُرُدْنَا مِنْ رَحْمَتِكَ يَا اللَّهِ فَلَا تَطُرُدْنَا مِنْ رَحْمَتِكَ يَا اللَّهِ لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا أرحم الراحمين إلهنا أكتبنا في هذه الليلة من من النار اللهم اكتبنا من عتقائك من النار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم إنا جسادنا على نارك لا تقوى ارحم اللهم ضعفنا وقلة حيلتنا ارحم ذل وقوفنا بين يديك ارحم ذل وقوفنا بين يديك اللهم كلنا ولا تكن علينا واعطنا ولا تحرمنا واختم بالصالحات أعمالنا واشف اللهم مرضانا وارحم اللهم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا وارحم ضعفنا وجبر كسرنا ولا تخيب اللهم فيك رجانا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا ملاذنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب إلهنا يم من كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا اللهم إنا نسألك الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب اللهم أوردنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم وأسقنا منه شربة هنيئة لا نضمأ بعدها بدا اللهم احشرنا في زموته وأدخلنا في شفاعته وأسكننا الجنة بجواره يا حي يا قيوم اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا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 اللهم يا ربنا كم من حبيب لنا وسدناه التراب كم من حبيب لنا وسدناه التراب ففارقنا فلا لقاء إلا يوم الحساب اللهم إنه في قبره وحيدا غريبا اللهم أبدله دارا خيرا من داره اللهم أبدله بالحبيب حبيبا وأملأ قبره مسكا وطيبا اللهم واجمعنا بهم في جناتك اللهم اجمعنا بهم في جناتك اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغوب إلهنا ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر اللهم ارحمنا إذا غسلونا وارحمنا إذا كفنونا وارحمنا إذا صلوا علينا وارحمنا إذا هلوا علينا الترب وانصرفوا لا منجي حينها سواك لا منجي حينها سواك ثبتنا اللهم بالقول الثابت اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله عليها نحيا وبها نموت اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك وجعلنا أغنا خلقك بك وافقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغنى الله مما عمن عن أغنيته عنا اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وتوفنا وانت راض عنا غير غضبان واجعل في موقف وجعلنا في موقف القيامة من الآمنين اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح اللائمة وولاة الأمور ووفق اللائمة وولاة الأمور اللهم وجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم من فرجا ومن كل بلاء عافية ورزقنا اللهم من حيث لا نحتسب لا إله إلا سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا ربنا ووفق من بنى هذا الجامع المبارك اللهم وجزه عنا خير الجزاء اللهم وجزه عنا خير الجزاء اللهم بارك له في ماله وولده يا ذا الجلال والإكرام اللهم وارحم واغفر لغادة ابنة عبد العزيز اللهم وارحم واغفر لغادة ابنة عبد العزيز اللهم وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم واجمعها بوالديها وأحبابها في جناتك جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجات نقامتك وجميع سخطك ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اغفر لنا خطياتنا يوم الدين اللهم اغفر لنا خطياتنا يوم الدين اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم عليك توكلنا اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفل لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثنان عليك